قل للذين آمنوا يغفعوا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون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 إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة.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 السواتِ والأرض وَهُ الكبريا في السماواتِ والأرض وَوهو العزيز الحكي